أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبر الدعاء ربنا اغفري وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهِ todo